وإني كلما دعوتهم لتعفروا لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستعشوا ثيابهم واستعشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبرا ثم إني دعوتهم جهرا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استعفروا ربكم إنه كان غفرا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 وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا طَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إلا